الله, بركة. الله يحفظكم ويرحمكم وياك. شوط جاي ذاك إذا بارك الله فيكم. تمام تمام. شوطي واضح عندك؟ والله ما شاء الله واضح جدا ما طيب الله طيب. الحمد لله. الحمد لله. إذا إذا بدك طيب. يعني. بدك بعض قارينه بدك الآن؟ الآن الآن نتعد. طيب. كرجعت. جاه اللي... تسجل أو لا؟ آه نعم سجل مشاوير. نعم. ثابت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده أما بعد هذا المجلس الأول مع سيدنا الطيب الشيخ العلامة عبيد النعم الله الدارين حفظه الله, الله تعالى في تفيع لنساء التوحيد والإمام محمد النعم الوهاب رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في صباح الأربعاء الحادي عشر من شهر وللأول للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعة نقبل من ربه. نسأل الله أن ينفعنا بأن الشيخ فض الله أن يبارك لنا فيه وأن يرق أن يرزق أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد وأن لا يحرمنا من هذا المنزل ما هو أبدا إن شاء الله تعالى. ولتفضل صديق صديق الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجلين أما بعد فإني لا أحب كلمة علامة لأني أرى في نفسي أني لست أهلا لهذا اللقب فهو لقب يليق بالآئمة ولي أبنائهم وإخوانهم من كبار أهل العلم أما أنا فلا أزال أقرب العلم سالم وشيخ خالد وكذلك من خلالكم ينبه الحاضرين ومن يجد بعد بحد هذه الكلمة ولكم أن تقولوا شيخنا الشيخ عبدالجamil أبا عمري أما العلماء الإمام فأنا لا أحبه طارق الله فيكم لما ذكرتم من الشباب يفضل برك مرق أو أنت أو من تريد في قراءة الباب الأول من كتاب التوحيد. قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد قال كتاب التوحيد. نعم. احتمر استمر الشيخ. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون. وقوله تعالى ونقد العثم في كل أمة الرسولة أن تعرض الله واجتنب أفراده وقوله وقدره كأن لا تعرض إلا إله وبوالدين أحسانا وقوله فعود الله ولا تسلكوا جيد سيئة وقوله قل تعالوا أكرم ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا إلهنا يا شيخ أتبه نعم أنبه الحاضرين في هذا المركز من أبنائنا وبناتنا إن كنا موجودات نعم. نعم. إلى أن شرحنا لهذا الكتاب الناس في هذا المركز سيكون محتفرة ولا نتوسع في شف النفوس وإنما نعول على ما يسدعه المقام وتسدعه الحاجة أو الآية الأولى وهي آية الذرية تفيد ما يأتي أولا الحكمة التي خلق الله من أجلها عليهم الجن والجن والانس وهي عبادة وما خلقت الجن وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون يعني يوحدون ويفردون بالعبادة ثانيا الإيمان بالجن وأنه خلق مكلفون وتكليف الله إياهم كما كلفت إنس بوضائف الشرع والتي رأسها المشيد تستدعي أن لمطيعهم السواب ولعاصيهم العقاب بقية الآيات ما يأتي أولا أن دين الأنبياء من لدن نوح أولهم إلى آخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين هو دين واحد وأساس هذا وهذا هو دين الإسلام الذي هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجمال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبد والآيات في هذا الباب أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحفر وفي الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلاء ديننا واحد وأمهاتنا شتى والمعنى أنهم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا متفجقين في النشر لكن يجمعهم دين واحد وهو دين الإسلام <تصفيق> وفي المسند والسنن من حديث آنسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال وسماني لك يا رسول الله قال نعم قال وذكرت عند رب العالمين قال نعم فبكى أبيت رضي الله عنه فرحا بهذه, بهذه النعمة وهذه المرقبة العظيمة قال أنت رضي الله عنه فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وفيها إن الدين عند الله إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النفرانية ولا المجوسية ولا المشركية الحديث، فبان بهذا معاشر المسلمين والمسلمات الذين يستمعون إلينا من مركز دار الحديث بالقاهرة حرسها الله وسائر بلاد الإسلام أن دعوة التقرير بين اليهودي وبين الإسلام واليهودية والنفرانية باطلة. وأن اليهودية والنصرانية ليست ديانات تموجة، فأقول لكم والله وبالله وتم الله. ما جاء عيسى ما جاء موسى فل الله عليه وسلم من عند الله بجود، كما أن عيسى فل الله عليه وسلم ما جاء من عند الله بالنصرانية، فموسى صلى الله عليه وسلم جاء بالكوارث. كما ان عيسى صلى الله عليه وسلم جاء بالانجيل فصار فاصبح لقب اليهودية علم علما على طائفة من بني اسرائيل هم محذفة التوراة، ولقب النصرانية او النصارى علم على طائفة اخرى من بني اسرائيل هم محذفة الانجيل فلا تغتروا أن بعض من يتصدر العلم وهو عارم من العلم الشرعي يطلق هذه التعظام وفي الآيات أيضا من الفوائد عظم حق الوالد وأنه هو أعظم الحقوق في التعامل بعد حق الله سبحانه وتعالى وهذا ما تفيده آية النساء وآية الأنعام وآية الإسراء وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى أتبع الوصية بالإحسان إلى الوالدين بعد أمره بحقه وحده وهو عبادته وحده، فتحصل لدينا أن جميع آيات الباب مستفقة على أن أشآء الدين وقاعدته أمران. هما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه ألم تلحظ أنه سبحانه وتعالى في آية النحل؟ وهي الآية الثانية من آيات الباب أحضر أنه أمر جميع الأنبياء وأرسلهم إلى العباد بسيحين وهما أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت الأصل الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله في ذلك والمعادات فيه وتغفير من فمن كان من الدعاة فمن كان من الدعاة الذين يخوضون ميدان النصيحة والإصلاح للأمة على هذين الامرين فهو داعية حق يجب مناصرته ومعزرته بالحكمة والموئبة الحذر ومن كان على غير هذين ولم يجمع هذين الاصرين فهو داعية جاهل او داعية والعلم والحراف عما بأت الله به النبيين والمرسلين والتفق السلام عليكم السلام عليكم طيب طيب طيب طيب طيب طيب to be se on قلت قلبي الان القلق قاعد يخلص اه طيب منتظر يعني املك من عبر الهاتف الارضي عادي لا لا طيب والله يبارك. طيب الله عليكم السلام شكرا Yeah <coughs> ya <coughs> <coughs> <coughs> مش سيرش انا لا كل الاولاد فريق والا هيرم طب انا انا في يعني طب فاضل كده معايا كنا في قريب من الواحد من يعني على لو حد, من حد, لازم <متصفيق> و... لازم <متحك> حد ممكن لا انا كنت متاكد ان انا بالامانه ممكن تقعد وكان هو هو يدي الماجي ويقول لك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 Järjestämään, minä näen, tämä on. Järjestämään, minä näen, tämä on. Järjestämään, minä näen, الموقع لا تزال بقم بقم بقم بقم وانت نكاية عندما فرضت يعني عندما تزال وفرضها طيب ادخل اه ادخل الموقع بقم واحد اثنان ثلاثة ارباحة No, no, no, de no, no, no, no, no, no, no, no, ما فيش كده وتروحوا كتر I can't believe it. المقالات اللي بيقولوها قبل في الموقف الثاني شيء في الموقف ده بتبقى ايه العام لا المنبر لا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 كده قلت ماذا بحاول شغله وما فيش حاجه وما حد بيتكلموا فيها بقدر يعني بيقول يعني... ما... لي سامي ايه فاهم يعني يعني اكد من ده كنت انت في وضع ده خلاص بقى كده الموضوع ان هو يا فندم نعم كده ان شاء الله انتم هتقدروا بعدين ما حاجه ولا مكونات نعم multimassio- Jazial福irgas se on se, Кстати, вот. Вот. Ну, بالآآ في عندما اتطر هنا فطلع الضاقة ميكي كاسم او فتح فوقا عندما يكون مصر مرض الصوت يرجع الشيء آآآ لو كاسم بس تنقطر حتى تتكلم هنا ليس يسمع صوتنا صوت عندما آآآ كاسم ليس مع الأخوات كلها ليس معهم يعني فتكلمت هنا آآآ انت خلال نعم خلال كلام الشيء وكلوانا يجيت أسلم زند البلاد Sälaa Sälaa então, se on tullut. Puhuun. Puhuun. Puhuun. Puhuun. no. <coughs> <coughs> لا ولا زرفة لا لا هو يعني ممكن. ممكن. على سطح الأرض بابك ولا شيء. مثلًا كم عنده الشيخ ممكن الشيخ. ممكن ممكن. الله لسه السلام عليكم السلام عليكم نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اظن آخر, اخر الجمل No. أن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على أن أصل الدين وأساسه no. هو التوحيد no. No. No. كما أنهم متفقون على التحذير من الشرك no. no. وهذا التوحيد الذي دعت إليه النبيون والمرسلون هو توحيد العبادة، ويسمى التوحيد الإرادي الطلب كما يسمى توحيد القصد والطلب. أما التوحيد العلمي الخبري الذي يتضمن توحيد ربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات، فهذا لم يقوم في دعوة الرسل. نعم قرروا، ولكن لم يكن دعو إليه بإذعان. فهو مما بقي مركوزا في خطر جميع الناس. ولهذا فإن لم أذكر لكم في مستهل هذا الدرس قام التوحيد الثلاثة. لكن سنأتي على توحيد الاسماء والصفات والتوحيد الربوبيه ضمن دروسنا القادمة ان شاء الله تعالى فتفضل حديث معاذ لا حديث اجبر سعود اشكر لك استاذنا قول ابن تيميه الله تعالى قال ابن سعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه, التي عليها خاتمه فليقرأ صلى الله تعالى قل تعالوا أكثر ما حرم ربكم عليكم ألا تتركوا به شيئا إلى قولهم وأن هذا شراط مستقيم فاتجعهم ولا تتجعوا الشرع والمعاذ جبل رضي الله عنه قال كنت ربيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تحق الله على الآباد أن يعبدوه ولا يسرق به شيئا تحق الآباد على الله أن لا يعذب من لا يسرق به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبسر الناس؟ قال لا تبشرهم، فيستدعهم أخرجا عوث الصحيحين أقول آية الأنعام التي قدرها قوله تعالى قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه نقل المصنف في الحظ عليها والتنبيه إلى عظم شأنها أثر ابن نسعود من أراد أن ينظر إلى وقية محمد إلى آخر وهذا الأثر من الناحية الحديثية لم يصح ولكنه من ناحية معناه من ناحية الذي تضمنته الآيات ومن حيث الشواهر على صحة معناه يستشهد به والعلماء رحمهم الله كثيرا ما يتفاهدون في مثل هذه لأنها لم يترتب عليها حكم شرعي وخط وإن كان الأولى عندنا عدم ذلك المصنفوا جرى على هذا المسلك وهذه الآية هذه الآيات الثلاث تسمى آيات الوصايا العشق لما اشتملت عليه من الوصي من الوصايا المؤكدة بحق الله وحق عباده. وعلى حق حقوق العباد حق الوالدين، ولأنها ختمت كل آية بقوله تعالى ذلكم وصاكم به ويرحب يقاري أنه في أولى الآيات قال لعلكم تعقلون وفي الثانية تذكرون لعلكم تذكرون وفي الثالثة قال لعلكم تتذكرون ذكر بعض المفسرين نقطة لطيفة أو مع بالأحرى معنى بلاغي عظيما وهو أن العبد حيا الأوامر والنواهي يعني, يعني يفهم فإذا أقل أي فهمه اتعق تذكر فإذا اجتمع عليه عنده الفهم والاستعاب اتقى الله سبحانه وتعالى كما أن آية النساء السابعة لها تسمى آية, آية الشقوق العشر وأظن أن هذا من بابي التنوع في العبارة فمن حيث المعنى لا فرق بين الشقوق والوصال لكن من حيث كما قدمت لكم فآيات فآيات الأنعام ختمت كل واحدة منهن بقوله لا لكم وصاكم به يعني أمركم وأما حديث معاد فالكلام عليه من وجهين أحدهما فيما تضمنه من فوائد وأول تلكم الفوائد حرف النبي صلى الله عليه وسلم على تقرير التوحيد وفضله في الخاصة والعامة وهذا حرف ديدنه صلى الله عليه وسلم مذبعته الله حتى توفه وهو يقرر التوحيد ويؤكد ويحرر عليه كما أنه يحذر من الشرك ويبين عواقبه الوخيمة في الآجل والآجر وست... وسنبين هذا تباعا في, في دروسنا معكم إن شاء الله تعالى الفائدة الثانية جوال الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك المائلة الثالثة فيه صبيلة من صبائل معاقب لجد رضي الله عنه وذلك لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم إياه بهذا العلم وعلى هذا قوم البخاري رحمه الله في كتاب العلم الصحيح باب جواز تخفيز الإمام قوما لبعض العلم دون قوم خشية أن لا يفهموا أو كما قال رحمه الله وهنا بس مسألتان وهذا هو الوجه الثاني فالوجه الثاني من كلامنا على هذا الحديث يتضمن مسألته المسألة الأولى في بل ثلاث مسائل المسألة الأولى في قول معاد رضي الله عنه الله ورسوله أعلم فهل يجوز استعمال هذه العبارة جوابا؟ فهل يجوز استعمال المسؤول هذه العبارة إذا سئل عن ما لا يعلم؟ فتفصل. أقول أولاً السائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسؤول معاد رضي الله عنه. المسؤول عنه أمر شرعي ديني ولا أحد أعلم بشرع الله من نبيه صلى الله عليه وسلم فلا غرابة أن يستخدم أو يستعمل معافة رضي الله عنه هذه العبابة جوابا لرسول الرسول أعني قوله الله ورسوله آس لكن هل يجوز استخدامها فيما بيننا فمن سئل عن أمر قالها والجواب أن هذا يختلف باختلاف المسائل فإن كانت المسألة دينية فإن كانت المسألة دينية وقال المسؤول يعني أجاب, بقو أجاب بقوله الله ورسوله أهل فهذا لم حظ من النظر ولن كنت أرى خلاف ذلك وإن كنت أرى أن تفويض العلم إلى الله أولى فيقول الله أهل لكن بعض أهل العلم يرى جوى ذلك لأن المسألة شرعية والأعلم بالشرع هو الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يعلم ما علمه ربه بشرعه وقد مات صلى الله عليه وسلم وما ترك أمرا من أمور الشرع سواء في أصول الدين أو فروعة فروع أما إن كانت المسألة دنيوية سؤال عن سفر أو زواج أو بيع أو شراء أو غير ذلك فيجب تفويض العلم فيه إلى الله عز وجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لو كان في حياته لا يعلم من أمور دنيا الناس إلا ما علمه الله ولهذا جاء في بعض الأحبار أنتم أعلموا بأمر دنياكم وله قصه نختصر غلام المسألة المسألة الثانية في الفرق بين الحقين حق الله وحق العباد. ما الفرق بينهم والجواب أن حق الله على عباده هو فرض واجب على الأعيان فرض واجب على الأعيان في الجنة وأما حق العباد فهو حق تفضل وإحسان من المولى جل وعلا فلا يجب عليه شيء ولكنه سبحانه وتعالى كريم إذا وعد وفى لإيجابه ذلك على نفسه هذه عقيدة من السنة والجماعة المسألة الثالثة تلحظون أن فريح الحديث نفس على أن الله لا يعذب من لا يشبك به شيء ويشكل على هذا الظاهر نصوص أخرى وفي مفادها أن الله يعذب على المعاصي وتحت الوعيد نعم وتحت وقد يقع تحت الوعيد من لقي الله من أهل التوحيد على كبيرة فالجواب من وجهه أحدهما أن هذا قبل أن نشوف شو الإسلام وقبل انتشاره في أهل الجزيرة ومن حولها وثبت كذلك من دخل بالإسلام هو مبتدي فلا يعقل مثل هذا. فخشى النبي ولهذا خشى النبي. يعني يستكلوا. قال إذا يستكلوا أو لا تبشره لا تبشره فيستكلوا. يعني يستكلوا على التوحيد. ويدعوه ويدعون مكملات العقيدة. وما يقربهم من الله عز وجل. من فرائض ونواحي. الثاني أن الثاني يتضمن إيضاح أفادته نصوص أخرى ستسمعونها إن شاء الله في في دروسنا المتكافئة إن طالت بين وديكم الحياة. وذلك أن التعذيب على ضربين تعذيب مؤبد شرمدي لا ينفك عن المعذبين وهذا يصيب هذا ينادوه المشركون والكفار والمنافقون نفاقا اعتدالا اعتقادية وهذا هو المنزل فإن الموحد وإن عذبه الله عز وجل لقاء ما اقترفه من كبائر ذنوبه ولقي الله مصرا عليها فإذا تعذيبه لن يدونه التعذيب الثاني تعذيب وقت يناله أو يصيب بعض الموحدين لقاء مقر الله مصرا عليها مصرين عليها فهؤلاء من عذبه الله منها معاله إلى الجنة إما بشفاعة الشافعين الذين يأذن الله لهم بالشفاعة فيه أو برحمته سبحانه وتعالى وفضله دون شفاعة والله الموفق والهاجنة السبيل وبهذا ينتهي درس اليوم ونأسف لأنه حصل للتكفاء والدرس القادم في موعده يا شيخ خالد إن شاء الله في الساعة الثالثة والنصف لتوقيت مصر أستمدعكم الله والآن إن شاء الله ترجى وتجمعون يا خالد ونفتحوا إن شاء الله تعالى احسنتم بكم الان نعم ولان الظهر قد اخترب بحسب توقيت المدينه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم توقيت العصر عندنا الان متقدم Kiitos kun katsoit